كفا والسلام على العبادي الذين اصطفوا على سيئة النبي المشتبه والأمين المصطفى على صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستقبلين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام عليكم السلام عليكم ما زلنا مع كتاب ربنا نسأل الله في عليائه أن يلعن ممن يعقل عن الله مراضي الله في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ونفتتح هذه السورة العظيمة سورة الحشر أو سورة النظير كما قال ابن عباس رضي الله عنه رضاه ابن عباس رضي الله عنه قال سورة النظير بأن الله تعالى بأن الله أمر أن, أن يهدم عليهم حصونهم وحصرهم وأجلاهم من بيوتهم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى سبح الله في السماء وفي في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة الحشر كما قلنا سورة النضير كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال سورة بني النضير كما روى سعيد المنصور عن سعيد الجبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال أنزلت في بني النضير وروى البخاري عن أبي عوانة عن أبي بشير عن سائد من جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال سورة بن النظير قال الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الأبصار هذا هذه الآية العظيمة يقول الله جل في علاه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض هذا على العموم ما من الأسماء المبهمة فإذا كل من في السماوات وما في الأرض قد سبح لله جل جل في من حجر وشجر وملك وجن وإنس ما من شيء إلا يسبحه إلا سبحه الحمد لله جل في علاه ولذلك قال الله جل في علاه إم من شيء يعني ما من شيء تعلمون هذا أيضا على سيغة العموم وام من شيء الا عندنا وام شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان غفورا رحيما نو كان حليما غفورا قال وام من شيء الا يسبح بحمده وقال ابن مسعود رضي الله عنه ارضاه كنا نسمع تسبيح الطعام بين ايدينا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى عند أودع عليه السلام قال الله تعالى يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد قال يا جبال أويبي معه والطير فهذا أيضا فيها عليكم السلام ورحمة الله في هذا جدا على ااا دلالة واضحة على أنه ما من شيء إلا أسبح بحمد الله جل فعلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الملبي أنه ما لب أحد يعني الحج إلا لبى معه كل حجر وشجر وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين في بأن نبيا قرصته نملة فأحرق واديا من النمل فأعتبه الله جل فعلا قال هل نملة واحدة يعني التي آذتك فقط تسبح أمة فأنكر عليه قال يعني يعني هي أم تسبح؟ قال تحرق أم تسبح؟ تحرق أم تسبح؟ الله أكبر الله أكبر. فكل شيء يسبح بحمد الله جل جل في علا ذكر الله على سبح لله ما في السماوات والأرض والتسبيح التسبيح التسبيح ذكر وتسبيح عبادة من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور يدخل سبعون ألف ملك يطوفون بعبادة الله تسبيح لله ذكر لله جل في علاه قال أطّط أطّط سماء وحط وحط قلا ما من ما موضع شبرن أو إصبعين إلا ملك راكع أو سادد. عليكم السلام عليكم السلام عليكم فهي بادي رزان شاء الله multimassalism does not Thank mm -hmm. you. Mm-hmm. 넣어 면 الله تعالى يسبح الله ما في السماء وما في الأرض كل من في السماء ومن في الأرض يسبح بحمد الله جل جل في جل في علاه وبيانا بأن العبادة أيضا تسبح لله جل في علاه وعبادة له كما حدث من الملائكة ومن جميع خلق الله جل في علاه يسبحون بحمد الله بحمد ربهم سبحانه جل في علاه يسبح لله ما في سماواته وما في الأرض وهو العزيز والحكيم سبحانه وجل جل في علاه عز فامتنع عز فقار عز فغلب عزيز سبحانه جل جلّ في علا عز عباده بتوحيدي عز عباده بطاعته عز عباده بنصره سبحانه جل في علا هو الذي عز نبيه هو عز عباده في غزوة بدر عندما التقى الجمعان التقى الصفان نعم والتفاوت كان كبيرا في العدد والعتاد ولكن الله لا يفعل على كل شيء قدير ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولذلك كان مسلم يبتهل ويتضرع ويدعو وأرفع عديه ويقول اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم اللهم وعدك الذي وعدت اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انجز لنا ما وعدت فهنا الله جعل عزيز سبحانه جل في علا عز فامتنع لم يصل لم تصل إلى كيفية صفاته فكرة بحال من الأحوال قال وهو العزيز الحكيم وجمع مع العزة الحكمة فالحكيم هو الحاكم وهو أيضا له صفة الحكمة سبحانه وتعالى فهو الحاكم الذي له الحكم قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال الله منكر على من يشرع لعباده ما ليس في كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وقال الله تعالى حكم الجاهليات يبغون أب حكم الجاهليات يبغون ومن أحسن الله من الله حكما لقوم يوقنون فا فال الحكيم الذي له الحكم والحكم له سبحانه وجله في علاه والذي يقدر كما أنه هو الذي يقدر والذي يشرع لا أحد يشرع مع الله جل في علاه ولأن هذه منازعة في ربوبية الله وأيضا هو هو هو الذي له الحكم سبحانه وجله في علاه يضع شيء فيه في الموضوعي فلما كان قاهرا قادرا سبحانه وتعالى كان حكيما فالحكمة مع القدرة والقوة والعزة والمنع قال وهو العزيز الحكيم سبحانه جل جلا في علاه. فما من أحد ما من مخلوق إلا هو يسبح بحمد ربه سبحانه جل جلا في علاه. قال وهو هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بعيدهم وأيد المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هذه آية عظيمة جدا شوفونا لما لما يتمكنها الكفر ويفتح الله عليه أبواب الدنيا بأسر حتى ذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة مبرسون الله على كل شيء قدير الله سبحانه علاه قادر وق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 من ديارهم الأول الحشري، فهذه قصة بني النضير. قصة بني النضير بأن عمر، عمر بن أمية الضمري قتل رجلين فمن بني عامر وكانوا لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن النبي لما هاجر من مكة إلى إلى المدينة بأبي هو وأمي. <تصفيق> وارد اليهود وارد المنافقين والمسألة عظيمة فأراد أن يتالف الناس فضرب عهدا مع مع اليهود الذين بالمدينة منهم بني النظير فكانوا قد عهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهناك معهد بينهم فهناك معاهدة بينهم نعم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أراد أرادهم أن يساعدوه في أدية الرجلين فقالوا نفعل فقالوا نفعل طبعا هم تعلمون أن اليهود أهل غدر فقالوا نفعل يا رسول الله وجلس سنة وكان المجلس قد نظروا فيه فوجدوا أنه قد يتمكنون من قتله يا أبي فتعاقدوا على أن أحد يعلو ثم يلقيه بحجر أو يرمي عليه صخرة فيقتله قال رجل منهم لا تفعلوا سيخبر بذلك لا تفعلوا يعلمون نبي يتأكدون نبي قال لا تفعلوا سيخبروا بذلك فلما قال لا تفعلوا سيخبروا سيخبروا بذلك قالوا لا بد ان فيعني على هذا الغي وهذا, وهذا الشر هذا التجاوز والتعدي فتمالؤوا على ذلك فلما تمالؤوا على ذلك والله دل في علا جرهم لحذفهم والله دل في علا ادارة شيء هي له أسبابه فجرهم الله دل في علا الى ذلك فجاء الوحي سريعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فا اخبره بما تعاقد عليه نعم خلاص فأخبره بما تعاقد عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يدري أصحابه، فتعجبوا كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وبعض الصحابة، فتساءلوا أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى إلى المدينة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما دخل المدينة وشد الأمر على أن يطمئنه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريدون ال... ال... ال... الاستفسار فبين لهم النبي والسلام على ما تعاقد عليه اليهود وأنهم قد يعني تألبوا على رسول الله وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره الله لدفعل أن يجليهم فبعث عليهم أنه يجليهم من المدينة لا تسكنوني في المدينة ولكم عشرا وهذا أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فمن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى لهم عشرة أو أرجعهم عشرا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها قال فإن ولدت منكم أحدا ضربت عنقه وهنا قد نبذ الى على سوى بأبيه وأمي فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلهم وأمرهم أن يخرجوا لا يحملون شيئا من بيوتهم إلا ما حمل البعير إلا ما حمل البعير وتفرقوا ذهبوا إلى الشام ومن ذهب إلى بني قريظة فكان الخبيث أبى أبلاب بن أبى بن سلول بعث إليهم قال عندي يعني ألفان سأتيكم بألفين بألفين مقاتل يقاتلون عنكم يعني يدخلون حصونكم ويقاتلون عنكم وبعثت إلي هالين قريظة أيضا فوجدوا يعني في, نفسهم في أنفسهم شدة وقالوا فعل لنا ما, ما بدلك بعدما أرسل أبن صلى الله هذا الإنذار قالوا نحن لن نترك بلادنا وفعل ما بدلك هم قوم بهت غدر فيهم فيهم من الخبث واللؤم والمكر ولكن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ورماهم بالنبل والحجارة حتى أرسلوا إليه ونزلوا على قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تأخذوا معكم شيئا من الاموال ومن السلاح تأخذون ما تضعونه على البعير فقط ما يكون على البعير فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وبين الله جل فعلا نادي آية من آياته العظيمة أن الله جل فعلا جعلهم يخربون بيوتهم وجعل, وجعل غنائمهم للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لأنه لم يوجف بخير وركاب المسلمون فكانت للنبي فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين وقد ظهر له من السماك أبو دجان تعلمون أبو دجان الأنصري وجده على فقر شديد ظهر فقرا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منه وأعطى رجلا آخر أيضا من الأنصار والباقي جعلها في فقراء المهاجرين فكانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بأنهم خانوا النبي وأخلفوا الوعدة والعهدة لذلك حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلهم من ديارهم من سياسهم قال الله تعالى وصرن أيام يخرون بيتهم بأيديهم أيد المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبواب قال تعالى والذين اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر قال هذا اول الحشر لما اخرجه منسله قال هذا اول الحشر كما فسره انه وسلم والباقي على الاثر وزاك اجلهم وقبل ان يموت انه وسلم وصى وصيه عظيمه قال, قال قال قال اجل اليهود من من, من جزيره العرب امر الرسول باخراج كل موشيك من جزيره العرب ولذلك أجلهم عون الخطاب لما قالوا تعاقدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال, قال لكم إلى, أن إلى, إلى ما شئنا وقد شئنا ترحي لكم عليكم السلام الله فقال الله جلد في علا سبح اللهم فسواتهم في, في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتم حصونهم من الله وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على على عظيم النظر في, في قوة الله وقدرة الله دل في علاه وأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه وأنه, وأنه غالب على كل شيء هو الذي أخرج لأنك أفر من الكتاب من ديارهم الأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا يعني في مدة الحصار يعني أنها كانت قصيرة جدا أنهم خرجوا بهذا بهذه السرعة وكانت ستة أيام فقط فحملوا ما حملوا ثم هدموا الحصون ثم ذلك رحلوا قال الله تعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أجأهم مما لا يستطيعون له سبيلا ولا يكن لهم ببال في هذا الباب كما قال الله تعالى، قد مكر الذين من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير سبحانه جل جلاله قال قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وقذف في قلوبهم الرعب اي الخوف والهلع والجزع وكيف لاحصل لهم ذلك وقد حصرهم الذي نصر بالرعب بمسيره الشهر نعم يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار فقال الله تعالى قال وقد قد قال الله تعالى وقد في قلوبهم الرعب فهنا المسألة على القلوب والله جل جلاله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب بمسيرة شهر الله تعالى وإذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان قال وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين قد خفاهم الله تعالى العلا وأنبت في قلوبهم الرعب والهلع والجزع والنبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يعني كانوا يخربون البيت وانظرون يأخذون الباب معهم أي شيء كانوا يستعون حمله خربوا ما بعده حتى لا يسفيد منه المؤمنون وقد قال الله تعالى ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا يعني لولا أن الله, أن الله كتب عليهم هذا الجلاء وهو النفي من ديارهم وأمورهم لكان لهم عند الله من العذاب الشديد إيش؟ منين؟ مش عارف خالص وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيتهم بايديهم ايد المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعدبهم في الدنيا ولاهم في الاخره عذاب النار وهو في الاخرتين مجذوم بعذابهم تتلقهم النار من بعيد كلما القى فيها فوج سالهم خزناته ولم ياتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء قال الله تعالى اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لا تغيظه وسفير وزفيره وذا لقوا من مكان ضيق مقرانين دعوا هناك ثبورا لا تدل عين على ثبور واحده وذ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله اي إنما فعل الله بهم ذلك وصلت عليهم رسوله وعباده المؤمنين لانهم خالفوا الله ورسوله ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله نعم ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ان تنظر هنا الايات العظيمه قال الله تعالى ما ظلنتم أن يخرجوا وظن أنهم مانعتهم حصونهم من الله لما يحسب الإنسان أنه على قوة وعلى منعة وعلى حفظ تام فالله جل في علام ينزل عليه شديد بأسه وأيضا فإن الله جل في علام على كل شيء قدير قادر قاهر وهو القادر فوق عباده وهو, القاهر فوق عباده وهو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم وانظر كيف يقول الله جل في علام والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقد قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذي أخرج من كفر من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم منعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم منعتهم حسونهم من من الله هذا استدراج من الله لهم سنستدرج من حيث لا يعلمون. الله جل فعلا فامتلأوا فلما ما فَإِذَا فإذا أمنوا فإن الله عَلَيْهِمْ بَيْنَ بين الخوف والرجفة ثُمَّ ثم ذلك ينزل عليهم أريم العقاب والعذاب وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فخرى من فوقهم وأتاهم العزم حيث لا أشعرون. قال الله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقادف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين فاعتبوا الابصار شبه يقول يقال فقادف وقادف في قلوبهم الرعب وقذف في الرعب في, في قلوبهم من الله جل وعلا والمساله دائره على القلوب كما قلنا ولذلك علام الغيوب قال إن الله يحول بين المرء وقلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم القبل الاسبعين والأصاب الرحمن يقلب وكيف لذلك قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وقال الله تعالى إذ يحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناقي واضربوا منهم كل كل بنا ولولا أن كتب الله العليم الجلاء العذاب في الدنيا في عذاب النار أن الله جعل كتب عليهم الجلاء من ديارهم والنفي لكان العذاب الشديد قد نزل قد نزل عليهم بكفرهم وايضا بجحودهم وبما صنعوه مع نبيه صلى الله عليه وسلم قال ذلك العلة والحكمة من قريب العقاب ذلك بانهم شاقوا الله رسوله المحادة وأيضا الجحود المحادة والجحود والتكبر والتعامل بالتعالي مع الأنبياء قالوا لو لا أنزل هذا القانع على الرجل من عظيم وهم يقولون أيضا لن نؤمن حتى نؤتى بإسلامها أوتي رسول الله الله أعلم حتى يجعله لذلك الله جل وعلا قال لما استهزوا بالضعفاء وقالوا يعني هؤلاء من الله عليهم من بيننا فقال الله تعالى اليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين ذلك تعليل للحكمة التي حدثت ذاك نوع من الله ورسوله وهنا الجحود وكما قلنا ابو جهل قال للمغيرة ان كان لسانه فيه كلام مختلف قال له تعلم نعلم أنه نبي لكن بنو هاشم قالوا لنا, لنا كذا قلنا لنا كذا في الشرف يعني فتعالينا حتى قالوا منا نبي أن لنا بنبي فقالوا ما تفعل قال عدواته الى ومن تين معنى يهود رأوا ورأوا آيات الليلة التي على مثلها يؤمن على الإنسان لكنهم من الكفر المكان اللهم آمين. آمين ذلك أنهم بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب بأن الله جل جل اشتد عقابه على على على من يشاق الله ورسوله يحادد السنة ويشاق الله ولا ورسوله ولذلك قال من السنة من السنة تتمسك بالسنة حتى تنجو ولأن من محاد محادة الله جل جل طرح السنة وعدم العمل بها وهذا نوع نوع فعل الاشاعره لانهم يطرحون السنه الا السنه المعنويه الفوائد المستنبطه ما أراده الله كان وما لم يرد لا يكون قضاء الله نافذ, قضاء الله نافذ من انفرض في الطريق قد يرد على الطريق عوانا الحجر والشجر يلبي يا جبال أويبي معه والطير ولن له الحديث ما ادري كم كم كم فايده الان كم فائدة نعم ممتاز لو في اسئله تفضلوا ممتاز جيد لو في يسار تفضل